لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان لبيك اللهم سمعنا the